يا ذكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عافرا وقد بلغت من الكبر عفيا قُلَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى يَهِينٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ فَتَخَلَطَ لَهُمُ ٱلْيَوْمَ فَوَجَّهَ عَلَاهُمْ مِنْ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ تَذْبَحُوا بُكْتًا وَعِجْيًا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ فَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَاتَّبَعَ الرُّسُلَ وَأَعْتَدْنَا وزكاة وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وأنكر في كتاب مريم إذ تبذت من أذها مكانًا شبقيا فتقلدت من دون حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت سفيا قال إنما أنا رسول ربك لأنبلك غلاما بكيا قالت أما يكون لي سَبِشَءَ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا وَلَكَذٰلِكَ قَالَ, قال رَبُّهُ عَلَيَّ يَمِينُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً من وكان أمرا مقضيا فحملته فانسبلت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليسني قالت يا ليس مرت قبل هذا وكنت نسيا من فيها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا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 فقالوا لي إني نذرت للرحمن قوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوم ما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَةً ثَوْيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ ان اجعلني كتابا وهدلني نبينا وجعلني مباركا اينما كنت وانقني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ودرا بوالدي ولم يبعني جبار شقيان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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا قراط مستقيم ra buồnâ sao quay luôn mình là đi cả phòng và quay luôn lên cácâu mình ôngếp đi mua đâu khi ông mẹ là khi وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن علينا وإلينا يرجعون واذكر كِتَابَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ قِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ طَالَ لِأَبِيهِ ءَأَبْتَلِ مَن تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يا ابى انني قد جاءني من العلم ما لم يثق قد به فاتبعني, فاتبعني اهدك صراطا مستويا يا ابى لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عقيا يا أَبَتِ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للسيطان وليا قُل لَّا أُرَادِبُ أَن تَعَنَ الآلهةَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَلَجُرنَّمَنِيَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَوْفِرُ لَكَ رَبِّي كان بي حسيا وأعتدلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شفيا لَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَنُقِلُقُ فِي عَلِيٍّ وَأَذْكُرُ فِي كِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَامِتًا وَأَمَّا كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا ومن نن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم وابراءيل ومن جئنا وجئنا اذا تلا عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخالص من بعده خلف اضاع الصلاه واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب و وَعَمِلِ الصالِحَاتِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْرِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِضْفُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وما نتنزل إلا بأمر ربك له مَا بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نتياه أَبُو السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ ثَمَنًا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا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 auprès Tu la quy naầu la جân na khilaân ni khu khi xin أي doọ na nghe Tu la na nu á la وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جتيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتين قال الذين, قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من طرهم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مزدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون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 وَنَرِثُهُم مَّا يَقُولُونَ وَيَأْتِينَا صَرْبًا وَتَطَّلُّونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى الْأَمْرِ ألم تر أن ما أرسلنا الشياطين على الجافرين تأذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم يوم نحشر المستقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من استخد عند الرحمن عزا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتخطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لَكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ الْمُجْرِمِينَ قَمَنَ اللَّذَّاتِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ